إلهنا وقفنا في هذه الليلة بين يديك وجهنا وجوهنا إليك رفعنا أكف الفاقة والضراعة إليك إلهنا يا من حرمت الظلم على نفسك وجعلته بين عبادك محرما وقلت لا تظلم، وقلت لا تظلم، إلى هنا، إلى هنا، إلى هنا، كل إخواننا المسلمين المظلومين في سوريا، يا الله، يا الله. اللهم إنه قد طال أمد البلاء واشتدت بهم اللأواء ولا ناصر لهم إلا أنت ولا مغيث لهم إلا أنت ولا معين لهم إلا أنت يا ملك يا ملك يا اللهم إنا نسألك لإخواننا فرجا قريبا فرجا عاجلا اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا بقلوب ملؤها الرجاء اللهم يا حي يا قيوم اللهم ارفع الظلم والحصار عنهم اللهم بدل خوفهم أمنا وفقرهم غنا وزدهم يا ربنا صبرا وثباتا اللهم احفظهم في أنفسهم وأهليهم وديارهم وأموالهم ومقدساتهم اللهم ارحم الشيخ الكبير اللهم ارحم الشيخ الكبير وارحم الطفل الصغير وارحم الأمة الرؤون اللهم واغوثا واغوثا واغوثا اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم من قتل منهم فاكتبه عندك من الشهداء وخيره من الحور العين ما شاء اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وفك أسراهم إلهنا رحماك رحماك بهم اللهم ارحم حنين الحن وارحم أنين الآن اللهم اجعل الغلبة لهم والنصر حليفهم وأكرمهم بعاجل فرجك اللهم أنزل عليهم من الخير والفضل والبر والنعم والبركات أضعاف أضعاف أضعاف ما نزل بهم من البلاء إلى هنا هنا من استقوى بقوته عليهم فإننا نستقوي بقوتك عليه إلهنا ما يستقوى بقوته عليهم فإنا نستقوي بقوتك عليه دكدك عظامه شل أركانه عط المفاصلة صم أذنيه اللهم بدل تقدمه تأخرا وضحكه بكاء وفرحه حزنا اللهم اجعل الموت يحيط به من كل مكان اللهم املأ قلوبهم خوفا وذعرا اللهم املأ قلوبهم خوفا وذعرا اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يوما أسودا يوما أسودا اللهم عاجلا عاجلا عاجلا غيرها